فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ذله من الاولين وقليل من الاخرين على سرر موضونه متكئين عليها متقابلين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 وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور العين كأن فاللؤلؤ المكنون كانوا يعملون لا يسمعون فيها <تصفيق> لغوا ولا تاثيما الا قيلا سلاما سلاما واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين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 فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُوبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم وَمْ كَانُوا قَبْلَ ذَانِكَ مُطْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْفِ الْعَوَى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 مَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن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 نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم في ما لا تعلمون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 και الْمَاءَ الَّذِي το أَأَنْتُمْ σημαντικό مِنَ شاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم له تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزل من رب العالمين افبهاذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن نُأَقَرَّبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرُجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ